له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أَمْرِ الله إِنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بقوم سوء فلا مرد له Laten we niet